ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الجمعة من يوم الخميس ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وربيعنا واختيارنا لهذه الليلة بالذات لدراسة السنة لها علّى وسبب وهما أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات إذ أمرنا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها وكيف والله تعالى يأمرنا ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وألفت النظر إلى أنه ما من موم ولا مومن يسمع ذكر رسول الله باسمه العلم او بصفه من صفاته ولا يقول صلى الله عليه وسلم الا اذله الله اذ على المنبر سمع وهو يقول امين فسئل بعد ذلك لما امنت يا رسول الله قال اتاني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين فقلت آمين ومن دعا عليه رسول الله كيف ينجو وأعيد بالله أن يمؤمن او مؤمن أن يتكبر أو يتجاهل ويذكر بين يديه اسم رسول الله ولا يقول صلى الله عليه وسلم وها نحن في أحداث البعث النبوي أو البعث النبويه تذكرون أن أبا بك والصديق منع من ان يجهر بالقران في صلاته حول البيت وحتى في بيته فخرج من مكه مهاجرا مشى مسافه خمس ليالي ثم قيد الله له رجلا فاجره وجاء في جواره ولما وصل الى مكه مشى به في اسواقها إني عجرت فلان ابن فلان فهو في جيرتي فلا يؤذى ولا يظلم ولا يعتدى عليه ثم لما كان يقرأ يرفع صوته بالقراءة وكان بكى كما قالت بنته رضي الله عنها لا يتمالك أبداً إذا قرأ القرآن أن يبكي وكان النساء والأطفال والعبيد يجتمعون حوله ويبكون ببكائه فخافت السلطه في مكة أن يكون سببا لتغير الأحوال ودخول الناس في الإسلام فجاءوا لابن الدغنة وقالوا له خذ جوارك ما نستطيع أبدا أن نصب على هذه الفتنة قل له إما أن يقع في بيته فقط ولا يجب قراءته أو يرد عليك جوارك فقال للصديق ما قالوا له فقال رضيت بجوار الله ولك جوارك يا ابن الدغناء ثم وكان سبقه المهاجرون الى المدينه وإلى الحبشه وان اوان هجره الحبيب صلى الله عليه وسلم وهنا انتهى بنا الحديث فاليكم ذلك فتاملوا قال فاني أرد إلك جوارك وارضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بمكة ماذا قال إني أريت دار هجرتكم إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهم الحرتان الغربية والشرقية فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامه من كانوا هاجروا بأرض الحبش إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة وتجهز واستعد ابو بكر قبل المدينه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك على رسلك لا تستعجل فاني ارجو ان يؤذن لي فاني ارجو من ربي ان ياذن لي في الهجره واهاجر معك فقال ابو بكر وهل ترجو ذلك بابي وانت وهل ترجو ذلك بابي انت ما معنى بابي انت اي افديك بابي وليس انه حلف به فقال بي بأبي قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على السفر حبسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وأي صحبة أعظم من هذه الصحبة وأي وفقة أعظم من هذه الوفقة ومن الذي يغفر بها إلا من اهله الله تعالى لها قال وعلى فراحلتين بعيرين للرحيل عليهما كانتا عنده من قبل يملكهما وكان العرب يملكون الإبل والخيل قال وعلف راحلتين كانتا عنده علفهما ماذا ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر ويخبط الورق يسقط ويطعم ويعلف راحلتين كم شهرا اربعه اشهر وهذا كل استعداد قال ابن شهاب الزهري قال هو بن الزبير رضي الله عنه, عنه يحدث عن خالته قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظاهره وشدة الحر قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ثيابه سأت وجاء في ساعة لم يكن يأتين فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وامي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر امر عظيم قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل أبي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه وارضاها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل أي دخل دار أبي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك سياسة احتياط قد يكون عنده من يبيعه إلى المشركين ويعطل سفره أخرج من عندك هذا مشروع للاحتياط والاخذ بالأسباب أليس كذلك؟ أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وامي الذي في بيتهم أهلك أنت ما فيهم غيرهم بأبي أنت يا رسول الله وأمي قال فاني قد اذن لي في الخروج من يأذن له في الخروج من أعلى منه من مدبر أمره الله جل جلاله وعظم سلطانه ما خرج مهاجئ إلا بعد أن أذن له سيده ومولاه قال فلما قال فإني قد أذن لي في الخروج أي مهاجرا إلى المدينة فقال أبو بكر الصحاب بأبي أنت يا رسول الله الصحب بأبي أنت يا رسول الله أي صاحبك وأكون معك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أبشر ابا بكر أنت الصاحب نعم قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين خذ بأبي أي أفديك بأبي فسبحان الله كيف كان أبو بكر الصديق يفاد رسول الله بنفسه وأهله وماله من الكلمة يقول أفديك بأبي أنت وأمي اذا قال بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى أي واحدة من هاتين الراحلتين قال رسول الله سلم بثمن. أخذها بثمنها لا أرتحل عليها مجانا مع أن أبابك وضع بين يدي رسول الإيماله ونفسه ومع هذا ليعلمنا قال بالثمن أركبها بالثمن لا مجانا قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناها فجهزناها احث الجهاز وأسرعه وصنعنا سفراء فيها جراب يحمل فيه الطعام فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فابطت به على فم الجراب فبذلك سميت بذات النطاق وذات النطاقين من هذه هذه اذ اسماء بنت ابي بكر الصديق اخت عائشه رضي الله عنها فالذين لا يحبونهم ما عرفوا الله ولا امنوا به قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار في جبل ثور داخل مكة من جبالها معروف إلى الآن قال فكمنا فيه ثلاث ليال كمنوا في ذلك الغار ثلاث ليالي والمشركون يبحثون ويستقفون أين ذهب محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث ليالي قال يبيت في الغار وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر أخو عائشة وأسماء وهو غلام شاب ثقف لق فيدلج من عنده ما فيدلج عنده ما بسحر يبيت معهما فإذا كان قبل الفجر الظلام يخرج ويذهب الى داخل مكة فيصبح مع قريش بمكة كبائث في مكه فلا يسمع امرا يكتاداني ويمكران به لرسول وصحبه إلا وعاه في الليل مع رسول الله وابيه في النهار مع المشركين يتحسس يسمع ما يقولون وما يكيدون وما يمكرون حتى ياتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام الليل قال ويرعى عليهما عام بن فهير مولى ابي بكر الصديق منحه من غنم هذا مولى لابي بكر الصديق عبد اشتراه ابو بكر وحره وعتقه واسلم عام بن فهير مولى ابي بكر منحه من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من الغشاء يأتي بها عند الغار فيبيتان في رسل أي في حليب ولبن وهو لبن منحتهما ووظيفهما الرطيف ما يجعل في اللبن من حجاره ساخنة حتى يجبن شويه ويصبح حتى ينعق حتى ينعق ينعق بها قال وهو لبن منحتهما ورطيفهما حتى ينعق اي بالغنم بهما عام بن فهير بغالس غالس اي في الظلام ياتي بالشاتين او الشيا في الليل ليشربا ذلك طول الليل وقبل الفجر يفعل يخرج ينعق ويصيح فيما بغالس من الظلام يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث حتى يتغذى الرسول وابو بكر باللبة قال واستعجى رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين وهو من بني عبد ابن عدي أبو بكر والرسول استاجر خريتا جغرافيا من بني الديل هاديا خريتا على ان يمشي بهما في الطريق ويقودهما بعيدا عن طرق اهل مكه والمسافرين قال هاديا خريتا والخريت الماهر بالهدايا في الطرق ومعرفه مسالكها فقد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي يعني بينه وبينهم حلف وغمس يده كانوا إذا حل إذا تعاهد يغمس يده في لبن أو في ماء أو في عطر كذا غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش هذا الخريط فأمنا فأمناه فدفع, فدفع إليه راحلتهما أمناه صدقا ودفع إليهما الناقتين وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتهما صبح ثالث وانطلق معهما عامر ابن فهيرا والدليل فأخذ بهم طريق السواحل عادل عن الطريق التي يسلك أهل مكة المدينة أخذ طريق السواحل قال ابن الشهاب واخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراق بن جعشم أخبرني بماذا أن أباه أخبره أنه سمع سراق بن جعشم يقول جاءنا جاءنا رسل كفار قريش جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما مئة بعير يقول جاءنا رسل كفار قريش رسلها يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ديه ديه كل واحد منهما من قتله أو آساره من جاءنا بمحمد فله مئة بائر جاء به مقتولا أو جاء به حيا أسيرا وكذلك أبو بكر الصديق قال سراقه فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس طومي بني مذليج اقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقه اني قد رايت انفا اسود بالساحل وها محمد واصحابه في ثلاث امطار قال سراقه فعرفت انهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم حتى يضلل عليه ليسوا بهم ولكنك رايت فلان وفلان انطلقوا باعيننا الآن وهم مشوا ثم لبث قال في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرصي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فراسي فركبت فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم أي من رسول الله وأبي بكر فعثرت بفرسي فعثرت بفرسي فخارت عنها إلى الأرض فرس سراقة سقطت دخل رجلها في الأرض قال فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخبشت منها الأزلام فاستقسمتها العرب كانوا يملكون الأزلام ويستخرون بها يعرفون فيها خير أو شر فهو معه الأزلام فلما سقطت فرسه وليستقطع ودخلت في الأرض أراد أن يتعرف لعل في قتل أبي بكر ورسول الله سبيما لا خير فيه يتعرف إلى الموضوع بالاستزلام الأزلام سبع عيدان أو سبع كذا يدخلها في جراب ويجيلها هكذا ثم يخرجها فإن خرج امر أو أنهى عرف إن امر يفعل أنهى ما يفعل هذا يعرف عندنا ب ماذا بالغمل بي... في أوروبا والمغرب رجال الغمل يعرفونهم في اليمن ماذا ماذا تعاف الذي تعمل هكذا نعم لها أسماء منهم يعمل هذا في المسبحه فقط منهم يعملوا في فنجان الحليب كل هذا من الباطل والشرك الأياذ بالله الأزلام كانت تعرف في قريش العرب هذا سراقه لما وقعت فرس أراد أن يعرف لعل مشيت وهذه لا خير له فيها قال فاستخرجت الأزلام فاستقسمت بها أضوهم أم لا أضوهم يختبره قال فخرج الذي أكره فركبت فرصي وعصيت الأزام وما طعتها تقو بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات لأن رسول آمن وأبو بكر خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التي فات قال ساخت يدا فرسي مرتان في العوضي حتى بلغت عكبتين فخررت عنها الى الارض ثم زجرتها فنهضت فلم تكت تخرج يدها فلم تكن تخرج يديها فلما استوت قائمه اذا إذ لأثر يديها عسان صاطع في السماء مثل الدخان آية من آيات النبوة قال فاستقسمت بالأزلام مره اخرى فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان أنا معكم أمنكم وامنوني ولا تخافوا ولا اخاف منكم فوافقوا قال فركبت فرسي حتى جئته جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية في مكة وأخبرتهم اخبار ما يريد الناس بهم وعرفت عليهم الزاد والمتاع فلم يوزاني ولم يسالاني الا ان قال إلا أن قال اخف عنا من القائل هذا سراقه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فقلت للرسول وابي بكر ان قومك قد, جعل قد جعلوا فيك الديه في من ياتي بك واخبرتهم اخبار ما يريد الناس منهم القتل والاسر وعرضت عليهم الزاد والمتاع له طعام فيه معه وشراب أو شيء فعرضت عليهم على الرسول وابي بكر وابن فهيره الزاد والمتاع فلم يرزان ما أخذ من طعامي ولا من زادي شيئا ولم يسالاني أيضا الا ان قال اخف عننا فقط ما طلبوا مني الا ان اخفي عنهم ولا اخبي عنهم احدا فسالته ان يكتب لي كتاب امن بيني وبينهم فامر عام ابن فهير فكتب في رقعه من ادم جلد انهم امنه وامنهم امنه وامنه سبحان الله وتمضي الأيام ويفتح الرسول مكة ويخرج الى حنين فيجد سواق ابن جوشن في حنين ومعاه هذا الكتاب فيقول أدن فيدن ويدخل في الإسلام عليه السلام حافظ على هذا الكتاب كم سنة إلى ما بدأ فتح مكة ثماني سنوات قال فسألت أن يكتب كتاب امن فأمر عام بن فوهي فكتب في رقعه من أدم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فأخبرتني فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين في طريقهم ركب جاي من الشام متاجرين كانوا تجارا قافلين من الشام في الطريق فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابا بكر من تدبير الله عز وجل صدفه و سمع المسلمون بالمدينه ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلتهم الاخبار فكانوا يغدون كل غدات الى الحره الغربيه فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيره ويرجعون الى بيوتهم فانقلبوا يوما بعدما اطالوا انتظارهم فلما, فلما آووا الى بيوتهم اوفى اي طلع رجل من يهود على اوطم من اقام حصن حصونهم لامر ينتظر اليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو مبيضين بالثياب البيضاء يزول بهم الصراب فلم يملك اليهود اليهودي وقال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم يا معشر العرب هذا جدكم جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح. فتلقى ورسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحر فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عامر ابن عوف في قبا وذاك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول هذا اليوم الذي ولد فيه وهاج فيه وبعث فيه وتوفي فيه صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس أبو بكر واقف يستقبل الناس وجلس صلى الله عليه وسلم صامتا فاطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يحيي ابا بكر على أنه رسول الله حتى اصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه يحمي رسوله واقف فظنوا انه هو رسول الله صلى الله ما يعرفونه لما اشتد الحرجه اظل اظله فعرف الناس انه ابو بكر وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجالس قال عند ذاك فلبث رسول الله صلى الله في بيت عم بن عوف بضع عشر ليله وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى مسجد أسس على التقوى من أول يوم احق أن تقوم فيه ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه فيه يومئذ رجال من المسلمين أي المهاجرون قبل الرسول وكان مربدا للتمر مكان يضع يجمع فيه التمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زوارا فقال رسول صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا رسول صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال لا بل نهبوا يا رسول الله اهيبا ثم بناه مسجدا وطفق صلى الله عليه ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل الحجاء هذا الفمال لحمال خيبر هذا باب ربنا واطهر ويقول اللهم ان الاج اجل الاخره فارحم الانصار والمهاجره فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت هذا الحمال لا حمال خيبه خيبة الحمال ما يحمل من الحجارة لا حمال خيبة والتمر والزبدة واللحم هذا أبر ربنا وأطهر اللهم إن الأجر أجو الاخره فأرحم الأنصار والمهاجرة فتمثل بهذا البيت من الشعر والله تعالى اسال أن ينفعنا وإياكم بما درسنا ونسمع ما وعدت في هذا حديث هذا البخاري في روايه اخرى نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد عبد ورسوله فضيله الشيخ يقول آه. السائل رجل فاتته صلاة المغرب ويريد ان يقضيها في اليوم المقبل مع صلاه المغرب فهل هذا جائز اعيد يقول رجل فاتته صلاه المغرب ويريد أن يقضيها في اليوم التالي مع صلاه المغرب السائل يقول فاتته صلاه المغرب في يوم الايام فتركها ولم يصليها وقال اصليها في اليوم الثاني مع صلاه المغرب كأنه يفهم أن الصلاة لا تصح إلا في وقتها وهذا لجهله فقط الصلاة الفائتة تقضيها في أي ساعة من ليل أو نهار الصلاة الفائتة التي خرج وقتها وانتهى وتركتها لعل من العلل تقضيها متى شئت. ليس لازم أن تصل الظهر مع الظهر والعاصر مع العاصر والمغرب مع المغرب هذا عمل عوام فقط من فاتت صلاة يصليها متى ذكرها في أي وقت نعم جزاكم الله خير فهنا السؤال يسأل سأل يقول ما حكم وجود التلفاز في منزل إذا كان المشاهد يشاهد البرامج النافعة فقط وهل عدم وجوده في منزل أفضل جزاكم الله خير يقول السائل ما حكم وجود تلفاز في البيت على شرط لا يطالع فيه ولا يرى إلا ما هو خير؟ فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ والجواب إذا كان ضامنا أنه لا يطالع فيه ما تغني وتزمر. ولا كافر يتكلم ويتبجح وكان مضطرا إلى ذلك كسياسي يريد أن يعرف احوال العالم هذا ممكن يجوز له ذلك أما بيت مسلم لا يصح أبدا أن يوجد فيه تلفاز ولا فيديو لماذا لأن فيه صور يحم وجودها في ذلك البيت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ثم جربنا وعرفنا واختبرنا وامتحنا فما وجدنا للتلفاز من فائدة لا مالية ولا شرافية عرضية ولا صحية بدنية ولا حسن من حسنات إلى والله لا توجد فيه حسنة فما هو إلا اضاعه للوقت وإفساد لقلوب الأطفال والنساء وفتح الباب للشياطين وهذه كلها فتن فليعمل المؤمن على أن يطهر بيته من هذه الآلات التي ما جرت نفعا أبدا والله ما جرت إلا خسارة لا سيما مع الصحون الهوائية وما يبث فيها من أنواع الباطل والشر هذا لا يحل لمسلم أبدا أن يفعله أستثني لأني على علم رجل سياسة مسؤول عن امه عن جيش عن كذا يريد أن يقطع الأحوال العالم لأنه قائم بهذا الواجب هذا يمكن أن يتخذ له هذه الآلة في غرفة من غرفاته في مكان من مكان في بيته يمنع عنه الأطفال والنساء وغيرهم ويشاهد هو ما أراد أن يشاهده ممكن يقبل منه ذلك لعذر هو معه. هذا الذي قلت وما زلت اقوله ولا أعرف غيره جزاكم الله خير هذا السائل يقول أو سائل يقول هل يجب على المرأة عند خراءة القرآن أن تكون متحجبة وفي سجود التلاوة يقول السائل هل على المسلمة إذا كانت تقرأ القرآن أي تتلو كتاب الله في المصحف أو عن ظهر قلب هل يجب عليها أن تكون متحجبة عن مغطي وجهها وكذا ما يجب هذا أفضل أن تكون في هيئة حسنة ما هي متبجحه وكاشفه عن شعرها وعضلتيها وكذا من باب الاستحباب والأدب فقط وإلا تقع القوان على أي حال كانت ما دامت طاهية من حيضها ونفاسها ومتوضعه جزاكم الله خير فضيلة الشيخ فهذا السلام عليكم يقول ما حكم الاستماع الى الاناشيد الإسلامية؟ سائل يقول ما حكم الاستماع الى الاناشيد الإسلامية؟ الجواب هو الجواز اذا كان هناك فائد علمية او روحية يجوز واذا كان لمجادة له الباطل ما عندنا نحو له ولا باطل جزاكم الله خير فضيلة الشيف يقول السائل أحبك في الله جدا جدا وثانيا قدمت إلى المدينة من الرياض من أجل إيجاد وسيلة الاستقرار هنا قال قدمت إلى من المدينة من الرياض لأجل إيجاد وسيلة الاستقرار هنا أرجو منكم من الاخوه الدعاء لي بالتوفيق يعني جاء من الرياض يريد أن نستقر في المدينة يريد أن تدعو له يقول السائل قادمتم من الرياض لأقيم بالمدينة فادعوا الله أن يهيأ لي فوصة الإقامة بالمدينة اللهم هيئ له فوصة الإقامة بالمدينة واجعلوا من أهلها القائمين فيه على الحق والخير والعليم الله خير هذا السائل يقول فضيلة الشيخ زوجتي تسهو دائما في الصلاة وخاصة صلاة الفريضة إذا صلت دائما تجبر صلاتها بسجدتين سهو واقول لها مرارا وتكرارا هذا وسوس الشيطان فأرجو منكم أن تدعو الله له أن يجنبه وسوس الشيطان يقول مؤمنة دائما تسهو في صلاتها وكلما سهت سجد سجدتين قبل السلام وبعد السلام هذه السنة من سهى في صلاته يسجد قبل السلام سجدتين ويسلم. او بعد السلام ويسلم والاعراب عن هذا الوسواس خير له لكن اذا كان يجد في نفسه هل جلس بين الركعه بين ال... هل جلس للتشاهد الاول هل قرا الصوره هل كذا هذه الخواطر الحديث صحيح خمس اوقات نهانا رسول وسلم عن الصلاه فيها خمسه أوقات الوقت الأول من طلوع الفجر إلى الإسفار ومن الإسفار إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح هذان وقتان وقت الظهر إذا ارتفعت الشمس ووصلت إلى كبد السماء ووقفت وهي واقفة قبل أن تزول الصلاة ومكرها النافله حتى تزول الشمس هذا الوقت الثالث وقتان من بعد صلاه العصر الى الاصفرار ثم من الاصفار الى الغروب هذان وقتان خمس اوقات تكره النافله فيها ولا يستثنى منها الا تحية المسجد طيب يا شيخ اذا كان وقفت الشمس في كبد السماء اراد ان يصلي صلاه الضحى وفاتته هل يقضيها التخضر. إذا فاتت صلاة الضحى عوضه الله خيرا ماذا يصنع ومن أراد أن يقضي ما فاته فليقضي في الليل والنهار كان يصلي عشرين ركعة وفي هذا اليوم ما استطاع وأراد أن يقضيها له ذلك لتسجل له لكن لا على سبيل الإزام أو السنيه على سبيل الجواز جزاكم الله خير يقول سائل ما حكم زكاة حلي المرأة المستعمل للزينه ما حكم زكاة الحلي المستعمل للزينة الجواب الجمهور خمسة وسبعين في المئة من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء على أنه لا زكاة في حلي المرأة إذا كانت تشتريه لتتجمل به وتتحل به لزوجها وفي المناسبات، وأما ما تشتريه للادخار والحاجة فهو كنز يجب أن يزكى كل سنة. ومع هذا إن أرادت أن تزكياه فلا حرج تكون. حصلت على اجر مثوبة فقط ما نلزمها بان تبيع حلها او تكسره لتخرج الزكاه وهذا يتنافى مع يسر هذه الشريعه فنقول مره ثانيه 75% وسبعين في من الصحابه والتابعين والائمه الاربعه ومن بعدهم على أن الحل لا زكاة فيه ومن زكت فلها أجرها فلا نقول لا تزكي يجوز ذلك وتؤجر عليه وتتابع أما في يديها أو في يديها سواء خلقال كذا كل عام تقوم وتقدره أو وتاخذ منه ما جاء بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاكم الله خير قصيدة الشيف يقول انتشر في الآونة الأخيرة موديلات لباس للنساء موديلات لباس للنساء فيه عري مخزي آه داي. يقول انتشر في الآونة الأخيرة موديلات لباس للنساء فساتين عري عري مخزي وأسباب ذلك تهاون الرجال وضعف القوامة نام التوجيه العارية ملابس العارية للنساء كيف شفافة لبس شفافه للنساء يقول السائل هل من توجيه اصبح النساء يلبسن ملابس شفافه يظهر جسم المراه منها فهل هذا يجوز والله ما يجوز يجب على المرأة ان تلبس اللباس الساتر الذي ما يظهر معه زينتها بحال من الاحوال فان أرادت ان تفسق وتفجر هذا شيء ثاني اما مؤمنه تقي ربانيه فتلبس لباسها الغليظ الاسود حتى تقضي حاجة وتعود الى بيتها فكيف تلبس لباس شفاف في الشوارع هذا لا يحل ابدا ولا يجوز وهذه المحنه محنة اخرى وهي لبس القبعات للاولاد والشبان ظهرت في الاولاد الصغار والان والله الشاب يسوق السياره والبنيطه اليهودي على راسه كانه يهودي او نصراني ما هو الله بمسلم وانتشرت وسكت الناس ومدوا اعناقهم وهي كل يوم تنمو أراد اليهود النصاء أن نكون مثلهم لما نبقى مسلمين لما يبقى لنا يفارق بيننا وبينهم لما, لما لا نكون كبعضنا البعض فهم يعملون ليلا نهارا بواسطة التلفاز والآلات والصحف وما إلى ذلك والمسلمون وحصرتا مدوا أعناقهم واستسلموا في يوم من الأيام تدخل المدينة كلها برانيط الله أكبر اعوذ بالله من تلك الأيام من ألزمنا بهذا من فرض علينا من رغبنا قلنا للتجار حرام عليكم يا فجار تأخذون هذه البرانيط وتوزعونها مع السلع لا يحل أبدا أخذها ولا نشرها هذه الطريق إلى الكفر وردوا العياذ بالله فهم هذا الناس أو لم يفهم والله إنه لطريق إلى حب الكفر والكافرين جزاكم الله خير يقول السائل سمعت في أحد البلاد خطيب جمع يخطب ويقول لا يجوز قول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت إنه إنما هو حي يرزق خذوه يقول السائل سمعت خطيبا يخطب يقول لا نقول الرسول ميت ولكن نقول الرسول حي صلى الله عليه وسلم نحن لا نتبجح نقول الرسول ميت لماذا نقول هذا لكن نقول الرسول مات اذ كتب الله الموت على كل نفس كل نفس ذائقة الموت وأخبر تعالى عنه بقول إنك ميت وإنهم ميتون فنقول الرسول حياته ماذا أعظم حياة في الملكوت الأعلى لأن الشهداء أحيا عند ربهم وهل رسول الله شهيد فقط سيد الشهداء فتلك الحياة في الملكوت الأعلى حياة الأنبياء والشهداء والبرى والصالحين الرسول هو سيدهم فيها لكن في الدنيا هذه الرسول ما صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان تقرأ بابه تقول يا رسول الله انا جيتك كذا واعطني كذا حرام الرسول ما هو موجود هذا كله يثير الذين يريدون أن يدعوا رسول الله ويسالوا حاجاتهم بحجة الاستشفاع والتوسل به وهذا والله جهل وركب وخطا يجب أن نعظم رسول الله وأن نبجله وأن نصلي عليه ونسلم وحسبنا أننا في كل صلاة نقول السلام عليك أيها النبي وأحمد الله وبركاته والأمياء والشهداء ومواكب الصديقين احياء عند ربهم بل أواح المؤمنين الطاهرين في الملكوث على حي أيضا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه